وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهي لكم, ويهي لكم من أمركم مرفقا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 لَ الطَّلَعتَ عَلَيْهِمُ لََّتَ مِنْهُمُ فِ غورَ وَلَمُّتَ مِنْهُم رُعبَا وَكَذَلِكَ بَعثْنَهُم لِيَتَسَأَلُ بَيْنَهُم قلَقُائِل مِنهُم كَمْلَ بِتُمْ قَوا لَ بِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعَضَّ يَُون قَالُوا رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِتُمُوا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمُ بِوَرِقِكُمُ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَاتِكُمُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمُ أَحَدًا إنهُ إه إن أَوْهَر عَلَكُم يَرجموكُم أَوْ يعيدكُم فيِي مَِّتهِمُ وَلَ تُفِْح إذًا أَبداَا